119. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط 110. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس 119. وليعلم الله من أنصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز